نَكَلَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ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 وما توفقون من خير فإن الله به عليم الذين يوفقون أموالهم بالليل ونهار سرّوا علانية فلهم أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 على قارئ القرآن